宵の宵は宵を宵にする。宵は宵を宵を宵を宵を宵を宵を宵を宵を宵を宵を宵を宵を宵を宵を 「さあそこまで」 「あなたは私の手を借りてくれた人」<音声> د ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل ي 「私たちは私の手を借りている」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 「そして私たちはこのように」 لم شركه و ل ه د ل م ي ك ن ل ه كفوا أ ح د ع ل ل ه غير ر ب ح د ه ا ل ل ه م ي ن ا ج ت م ا ر ي ا ت وغافر الخطيئات المطلع على الضمائر والنيات يا من احاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزه وحكما اغفر للمسلمين والمسلمات 「あなたのお部屋に行く予定です。 ك ر ي م تحب الهدى ع فاعفو ف و شركه دعويه ف غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي لنا موسوعه ا ل ذ ن و ب ا ل ل ه م إنا ن س ي ل ا ل ر ا ل و م الاسلاميه م ا أ ر ض وتحت ل أ ر ض و و ي العرض ا ا موسوعه النابلسي أ ر للعلوم الاسلاميه ر ح ا رحيم يا ف م و س و ل ه النابلسي من ا ا تنقصه ل م للعلوم ن الاسلاميه يضرك و ه ن ا لا لفضيله <تصفيق> ا ل ع ف ت و ر ا ت ب ا ل ن ا اللهم ا ر ح ه م تجاوز عن سيئاتهم ا ش ف مريضهم ا ش ف مريضهم ا ش ف مريضهم يا رب العالمين اللهم من كان منهم حيا اللهم ف م د في عمره بطاعتك اللهم موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه اللهم اقر ع ن ه ببر أ ب ن ا ئ ه يا رب العالمين اللهم من كان منهم ميتا اللهم خوف له وارحم له ا ل د ج ا و ز ع م س ي ئ ا ت ي ج ع ل قبره غ و ط ة برياض ا ل الجنان اللهم افسح له في قبره مد ى ب ص ر يا رب العالمين اللهم ف فك السحر عن المسحور ي ن والعيل عن المعلوم والمس عن المكسوس يا ن ي اللهم اعبدنا بصلاح ذرياتنا ن ربنا ا هم ل ا ن ل ه م اغفر لنا وارحمنا ي وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا ل و ل ا ه امورنا واهله بما فيه من الايات و ا ل ذ أ ر والتابعين ويهدي فيه أ ه ل معصيتك、okay. ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر على بصيره يا رب العالمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللهم انا ن س أ ل ك ان تتقبلنا في هذه ا ل ل ي ل ة الشريفه يا رب. جعلنا من ا ل م ع ت ق ي ن من الله ن جعلنا من ا ل م ع ت ق ي ن من ا ل ن ا ه الله ما ع تقلقون من ه ا ت ا و إ خ و ا ن ي ق ع خ و ا ت ن ا و ن س الله ن وذرياتنا ا ا ما ي لا ت ر د و ن ا صفا لا ت ر د من ا ص ل ه اللهم لا ترد ايدينا صفرا بذنوبنا يا رب يا رب ليس لنا رب الا انت ن س أ ل ك ان تغفر لنا و أ ن ت ر ح ب ن ا و أ ن تتجاوز ت عن سيئاتنا يا رب ا ل ع ا ل م اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن